بوك تو دبين دي سمت تريس ثلاثة وتسعون ثلاثة <تصفيق> الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان <تصفيق> الجمل التابع باستعمال ان كان ما اذا كان اس نيزنو vai viñsh mani mīl لا ادري ان كان يحبني لا ادري ان كان يحبني اس نيزنو vai viñsh لا ادري كان سيعود Es nezinu لا أدري إن كان سيخابرني. لا إن كان, إن كان حقا يحبني. إن حقا يحبني. Vai إن كان حقا سيعود إن كان حقا سيعود با فينشمن إن كان حقا سيخابرني إن كان لا اتساءل ما إذا كان يفكر فيا إن تساء ما إذا كان يفكر في ياوت ييس بايم إركعد إن لا أتسأ ما إذاذا كان لديه واحدة أخرى إن تساء ما إذا كان لديه واحدة أخرى ياوت ي و بش؟ إني لأتساءل ما إذا كان يكذب إني أتساءل ما إذا كان يكذب ما إذا كان يفكر في حقا. حقا ما إذا كان يفكر فيه حقا ما إذا كان لديه واحدة أخرى ما إذا كان لديه واحد أخرى؟ ونشسا كبط الصيب؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حق يقول الحقيقة الشابس وس ببطش بطيك إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا؟ اني اشك ما إذا كان يريدني فعلا اس شوبوس فا لا اشك ما إذا كان سيكتب لي اني اشك ما إذا كان سيكتب لي اس شوبوس لا اشك ما اذا كان سيتزوجني اني أشك ما إذا كان سيتزوجني واي ما إذا كان حقا يريدني ما إذا كان حقا يريدني باي ما اذا كان حقا سيكتب ما اذا كان حقا سيكتب لي Vai viņš Mani preces? Ma iva can hakkan, said as a wajoni. Ma iva can a hakkan, say